وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله الإيمان ليس بضاعة مزجات بضاعة رخيصة يستطيع كل واحد منا أن يحصل عليها في السوق بأبخس الأثمان بأرخص الأثمان الإيمان أيها الأحبة ليس وساما يعلق على صدر كل رجل وان لم يكن مستحقا له الايمان لا يمكنك الوصول اليه عن طريق الرشوه او عن طريق اللؤم والخداع الايمان مكرمه اودعها الله عز وجل في قلوب عباده الاتقياء الايمان نور ينير الله سبحانه وتعالى به الطريق لعباده الاوفياء الإيمان كنز ثمين لا يمتلكه إلا العظماء الإيمان راحة نفسية في هذه الدار وفي دار القرار لا يكون إلا من نصيب الاخيار الذين إذا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم والذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله والذين رفعوا راية لا إله إلا الله ورفعوا راية سمعنا وأطعنا فإيمان هؤلاء يتجلى في كل صغيرة وكبيرة هؤلاء أوقاتهم كلها يستغلونها لتعزيز إيمانهم لتجديد إيمانهم لتقوية إيمانهم بالأعمال التي يحبها الله ويرضاها هؤلاء هم المؤمنون حقا لأن الإيمان كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل هذا هو الإيمان الإيمان ليس بالتمني أي ليس مجرد ألفاظ كلمات جوفاء تخرج من فم الإنسان كأن يقول أنا مؤمن وأنا أصلي وأنا أتصدق وأنا أساعد الناس وأنا أخاف الله ليس هذا هو الإيمان وليس الإيمان أيضا بالتحلي كأن يرتدي الإنسان اللباس الإسلامي من جلباب وطربوش وسلهام ويحسب نفسه من المؤمنين هذا لا يدل على إيمان صاحبه الإيمان كما قلنا إذا وصلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم امتثلته في الحين مباشرة وليس الإيمان إذا سمع الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم تردد كالمرأة التي لا ترتدي الحجاب وتتعذر باعذار واهية كأن تقول لازلت صغيرة يا امرأة ارتدي الحجاب تنكبر وكبرت ارتدي الحجاب تنزوج وتزوجات ارتدي الحجاب تنولد وولدات ارتدي الحجاب تنزوج بنتي الكبيرة وهكذا هل هذا ايمان هذا ليس بايمان هذا تلاعب هذه المرأة لم ترضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد رسولا أين هذا من أحوال النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تقول رحم الله النساء المهاجرات الاول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر هو جمع خمار ما يغطى به الرأس فالخمار الحجاب جاء ذكره في القرآن وليضربن بخمرهن على جيوبهن أمر بارتداء الحجاب أمر موجه إلى النساء فلما نزلت هذه الآية تقول عائشة شققنا أي النساء شققنا مروطهن فاختمرنا بها ذوكي قطعهم الملابس من الحواجب كقطع منهم مباشرة كقطعهم من الملابس لهم ترطف وغطوا بهم الرؤوس لهم هذا هو الامتثال مباشرة ما قالوا ننتظر حتى نرجع إلى البيت ثم نتشاور فيما بيننا هل نقبل هذا الأمر أو لا نقبله أبدا الإيمان حملهم على الاستجابة لله عز وجل ولرسوله مباشرة هذا والإيمان الحقيقي وإني والله لأتعجب من أقوام لا يستجيبون لله ولرسوله مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم قال قتاده رحمه الله هو هذا القران فيه النجات وفيه البقاء وفيه الحياه ففي القران ايها الاحب احياؤكم وفي القران عزتكم وفي القران قوتكم وفي القران سدادكم وفي القران فخركم وفي القران رفعتكم وفي القران نهضتكم وفي القران جنتكم فكل من اعرض عن هذا القران وأعرض عن تعاليم الاسلام فهو ميت لا حياه له لان الذي لم يذق طعم الايمان لا يعد من الاحياء الايمان هو سلاح المسلم اذا حلت به المصائب وتسليه له في وقت الشدائد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل كالصوت الذي يحدثه القدر اذا جعل على النار طنجره لحطيتي على العافية ذلك الصوت لكي خرج منها كي من صدر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الله عز وجل وإيمانا به وكان صلى الله عليه وسلم يطلب من غيره أن يقرأ عليه القرآن فيقال له من قبل الصحابي أقرأ عليك وعليك أنزل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري أحب أن أسمعه من غيري حتى يتدبر معانيه ويتفكر في آياته ويزداد إيمانا فوق إيمانه صلى الله عليه وسلم الإيمان الحقيقي ايها الاحبه هو الذي يمنع صاحبه من ان ينكب على هذه الدنيا وعلى شهواتها ان يغوص في اوحالها هذا هو الايمان الحقيقي حتى قيل عن بعض السلف انه اخذ عهدا على نفسه الا يضحك ابدا حتى يرى مقامه من الاخره وما ضحك ابدا ولكنه لما مات كما قال بعض طلبته فإذا به يضحك بعد الموت بعد ما مات فإذا به يضحك ويبقى على تلك الحال اي ضاحكا اثناء تغسيله وأثناء تكفينه وأثناء دفنه حتى لما وضع في القبر وأهال عليه التراب بقي وجهه مشرقا بالضحك لماذا لأنه علم عندها أن الله عز وجل قد غفر له ونجاه من النار وأعد له الجنان بخلاف من يضحك طيلة حياته وهو يضحك ولم يتعامل في يوم من الأيام مع هذه الحياة بجدية ولم يلقي بالا لما يكون بعد الموت وما أكثر هؤلاء ايها الحب لا يبالي تجده منشغلا بأمر دنياه يعمل، يدرس وهكذا، ولكنه لم يفكر للحظة واحدة، يفكر في أمر دينه، ونحن نعلم أن الكثير من المسلمين لا يصلون, لا يصلون أثناء عملهم، تركوا الصلاة، لماذا؟ قالوا لأن صاحب العمل لا يريد ذلك، سبحان الله، هل نطيع المخلوق في أمر هو معصيه الله عز وجل؟ مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله نسأل الله العافية يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله لا يمكن أن تكون من السائرين على درب الإيمان إلا إذا كانت كل أعمالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك لله عز وجل أن تكون كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه ما نظرت ببصر ولا نطقت بلسان ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخر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 في كل شيء يسطر منه من قول من نظرة من بطشة من مشي وهكذا لا يمكن أخي الحبيب وأخت الحبيبة لا يمكن أن تحقق الإيمان إلا إذا كان منهجك في الحياة مستمدا من قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عندها تبدأ تشعر وتتلذذ بالطاعة وتتذوق طعم الإيمان وتخرج من عالم البؤس والتعاسى إلى عالم الراحة والاطمئنان عندها لأنه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله من الذي يذوق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وهذا يعني أنه إذا جاءه الأمر من عند الله عز وجل لا يتأخر هو من السباقين إلى هذا العمل ورضي بالإسلام دينا لا يخجل من هذا الأمر إذا سئل عن دينه بعضهم يخجل أن يحدث الناس أنه مسلم يا للويل يا للعار يا للمصيبة تخجل من الحق هؤلاء على الباطل ولا يخجلون وأنت على الحق تخجل وترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم ترضى به رسولا ترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذا يعني أنه إذا أخبرك بأمر تصدقه وإذا أمرك تعمل بهذا الأمر وإذا نهاك عن أمر اجتنبته اللهم اجعلنا من المؤمنين Allahumma aj'anna minal muttekeen. Wa la taj'anna fee gaflatin aan dhikrika ya rabbal alameen. Allahumma gafir Wa arhamna bi rahmatika ya arhamar rahmeen. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira. Wa qumwila salatikum irhamukum allah.